أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ ما هُنَالِكَ مهزوم من الْأَحْزَابِ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 وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إِلَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا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 ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك غن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار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 يثو اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاء انا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لذلفه وحسن مآب واذكر عبدنا أَيُوبَ إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا تضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب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 وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن تعلم نبأه بعد حين